صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين ألهاكم حتى زرتم المقابر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 ثُمَّ لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم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 العصر إِ الإ سَنَلَ فيِي خصر إ الذيَ آمَن وَامِ الصَِّ ح وَامِلُ الصَّان حاتِ وَتَوصَ بالِالحَّ